كل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ومع المخلفين يتعلم دينه هما يتوقعوا في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتوقع دينه عليه يتعلم ما لا يسأه جهله هذا واجب لأنك مخلوق لعباة الله ولا طريق إلى معجبتها للعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلفين يميعا يتوقفوا في الدين ما يتعلموا ما لا يسعهم جهن كيف يصلون كيف يصلون كيف يصلون الله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعمرا يا كريم وبعده فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من الأئمة الذين يقتدى بهم في القول والعمل خالصين لوجه الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة وكنا قد وصلنا في مسألة الصلاة أو في الصلاة عند ما يكره في الصلاة حيث أننا قد انتهينا في الدرس الماضي عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ما فتح الله سبحانه وتعالى به علينا من البعض الأحكام المتعلقة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أما اليوم فإننا لعلنا نبقى في بعض المسائل التي تحدث عنها أهل العلم في المسائل التي قال فيها أهل العلم يكره الصلاة فيها فنلاحظ هل, هل, هل, هل, هل, هل هذا القول بالكراهة له دليل وهل القول بالتحريم أقوى من الكراهة أو القول بالإباحة أقوى من هذا وذاك ولهذا سوف نقترب إن شاء الله من بيان الدليل وخلاف أهل العلم في هذا على ما يسع فيه الوقت وأقول والله سبحانه وتعالى أعلم أقول أولا ذكر بعض أهل العلم أنه يكره في الصلاة الالتفات هكذا أطلقوه ولهذا لعلنا نقول أن الالتفات له أنواع في الصلاة القسم الأول التفات القلب بمعنى أن الإنسان ربما يقرأ القرآن ولا يستحضره فيلتفت قلبه عن تدبر القرآن وعن تأمل الآيات والأحاديث والأذكار وهذا الالتفات في القلب أجمع أهل العلم على أنه لا يبطل الصلاة كما ذكر ذلك الغزالي وأبو العباس بن تيمية رحمه الله وإن كان هذا الأمر وهو مسألة الخشوع قد ذكر زياد الراوي قال يوشك أن تدخل الجامع فلا تكاد تجد خاشعة وهذا الخشوع والله المستعان هو أول ما يرفع من هذه الأمة ولأجل هذا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه, أنه ليس له من صلاة إلا ما عاقل منها كما قال حذيفة رضي الله عنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن المرأة إذا توضى على نحو ما فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم صلى ركعتين مقبل على الله تعالى بوجهه ثم لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه وهذا يدل على أن صلاة المرء بخشوع وقد أقبل على الله سبحانه وتعالى وقد قال النووي رحمه الله إن الإقبال على الله لا يسمعنا أن لا يعتريه وساوس الشيطان فإن إذا تراه وساوس الشيطان فإن استرسل فلا يكون داخلا في هذا الحديث وإن لم يسترسل بل تعوذ بالله من شرح ونفث على يساره ثلاثا كما في صحيح مسلم حديث العاص عثمان بن أبي العاص فإنه بإذن الله يكون قد حقق هذا الحديث هذا القسم الأول وهو أن الالتفات في القلب مشروع وأنه لا يبطل الصلاة فيما لو تركه القسم الثاني التفات في الرأس مثل أن يلتفت ذات اليمين او يلتفت الى اليسار فهذا ان كان لحاجه ان كان لحاجه فلا حرج وقد روى ابو داود من حديث سهل الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الصبح قال فجاء على يلتفت إلى الشعب وهذا حينما كان قريش قد يعني خشية أن يأتوه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فالتفت فكان يصلي ويلتفت إلى الشعب قال أهل العلم فهذا الالتفات لا حرج فيه لأنه لحاجة وقد جاء في صحي مسلم من حديث عثمان من حديث العاص بن من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله إن الشيطان يأتيني في صلاتي ليفلت علي صلاتي أو قراءتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان ليقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله من شره ثلاثا وانفث على يسارك قال أهل العنف في هذا دلالة على أن الإنسان إذا أحس وسوسة الشيطان والذي يسمى خنزب فلا حرج أن يلتفت ثلاثا فيقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله من ينفث على يساره ولو التفت يسيرا وهو في الصلاة لا حرج في ذلك ومن الأدلة على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين حينما كان يصلي فجعل الصحابة يسبحون حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده أن ابق مكانك ثم رفع يديه ثم رجع القهقرة فتقدم صلى الله عليه وسلم قالوا فإن التفات أبي بكر رضي الله عنه كان لحاجة القسم الثالث التفات عن الرأس التفات الرأسي من غير حاجة فذهب جماهير للعلم العلم أن التفات الرأسي من غير حاجة أن ذلك مقروه هذا مذهب جماهير للعلم من أصحاب المذاهب وقالوا إن دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الشيطان يقول له خنزب وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ عفوا في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بالصلاة, وآمركم بالصلاة فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجه عبده ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه قال أهل العنفى في هذا دلالة على أن الالتفات يجعل العبد يصرف يجعل الله سبحانه وتعالى يصرف وجهه العبد ويصرف وجهه عن وجه العبد وفي هذا الدلالة على أن هذا مكروه وإنما قلنا بالكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهي عنه دل على أن النهي للكراهة كما قال ذلك علماء الأصول والله تبارك وتعالى أعلى أعلم وقد جاء حديث من حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك وهذا الحديث لو صح لكان دلالة على الحرمة لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث في سنده ضعف ولهذا أشار الترمذي رحمه الله إلى ضعفه فعلى هذا فالالتفات ذات اليمين أو ذات اليسار من غير حاجة أن ذلك مكروه هذا هو قول جماهير أهل العلم وقال بعضهم بأن ذلك محرم والراجح والله أعلم أن ذلك مكروه ومن الأقسام في الالتفات التفات, التفات الكتفين بحيث يلتفت حتى يخرج عن القبلة بأن يجعل القبلة عن يساره أو يجعل القبلة عن يمينه إذا كانت القبلة قبل وجهه مثلا فينحني بكتفين فيقول هكذا فهذا الراجح والله أعلم أنها تبطل صلاته فإن كان التفات يسير فهذا محرم ولكن الصلاة صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذ بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما بين المشرقي والمغرب قبلة قال أهل العلم وهذا في المدينة لأن قبلة المدينة كانت في في, في, الشر في الشر وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرقي عفوا فقبلتهم كانت في الجنوب فقال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرقي والمغربي قبلة فدل ذلك على أن الإنسان إذا التفتى منحنيا عن القبلة شيئا فهذا مكروه أو محرم على الخلاف ولهذا الذي يظهر والله ولم أن ذلك محرم ولكن صلاته صحيحة فإن كان انحناء شديدا بحيث يخرج عن القبلة فإن هذا محرم وصلاته باطلة هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذه أقسام الالتفات في الصلاة وذكر أهل العلم مما يكره في الصلاة قالوا رفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة سواء كان للدعاء أم غير الدعاء وهذا مذهب جماهير أهل العلم وفي رواية للإمام أحمد اختارها ابن حزم أن ذلك محرم ولعل هذا أظهر إذا كان ذلك في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم والحديث متفق عليه والحديث متفق عليه ففي هذا دلالة على أن الإنسان لا يجوز له أن يلتفت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو لتخطفن أبصارهم وهذا أيها الإخوة دلالة, دلالة على شدة هذا الأمر ولا يدعو صلى الله عليه وسلم على أمر إلا على فعل محرم إلا على فعل محرم ولهذا كان الراجح ومذهب ابن حزم ورواية عند محمد خلافا لجماهير الفقهاء خلافا لجماهير الفقهاء فإنهم قالوا إن رفع البصر مكروه كما هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان ذلك في الصلاة فإنه محرم إذا كان ذلك في الصلاة فإنه محرم أما إذا كان ذلك خارج الصلاة ولو في الدعاء مثل ما يقول بعض العامة إذا رفع يديه يرفع رب الصلاة يقول يا رب يا رب فهذا جماهير أهل العلم على أن ذلك مباح إذا لم يكن ذلك في الصلاة ومما يدل على ذلك رواية لا لينتهينا أقوام الرفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة وفي روايه في صلاتهم فدل ذلك على أن النهي إنما هو في الصلاة وذهب ابن حزم إلى أن النهي محرم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إذا كان في الدعاء استدلالا بالرواية الأخرى لينتهينا قوامن عن رفع أبصارهم إلى السماء في الدعاء ولم يذكر في الصلاة والراجح والله أعلم أن هذه رواية مختصرة والراجح والله أعلم أن هذه الرواية مختصرة وإلا فإن رواية مسلم والبخاري فيها في صلاته ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان ذلك يدعو من خارج الصلاة فلا حرج عليه وإن كان الأفضل وإن كان الأفضل أن لا يرفع بصره وإن كان الأفضل أن لا يرفع بصره وهذا القول هو اختيار أبي العباس من تيمية أنه يجوز ولكن الأفضل تركه, أنه ولكن الأفضل تركه لأن رفع البصر مدعاتي لأن لسان انشغل فلربما كان إلى السماء شيء يطير أو غبار أو أتلبة أو غير ذلك فلربما تعلقت بصره أو تعلق بصره إلى هذا الأمر ولهذا نقول ان الدعاء أو رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة ان ذلك ما حكمه جائز مباح ولكن الأفضل تركه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن من المسائل أيضا أن بعض الفقهاء ذاكرى تغميض العينين كما هو ماذا بالحنابلة فإن الحنابلة تقال إن تغميض العينين مكروه واستدلوا على ذلك بأن ذلك من فعل اليهود كما روي عن عائشة رضي الله عنها وقال بعض أهل العلم إن كان كما هو رأيي بن القيم يقول إن كان لا يزيل الخشوع فتح عينيه يعني ليس هناك شيء يشغله قال فإن عدم تغميض العينين إذا كان ذلك فيه خشوع المر فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه ليلة, ليلة كسوف الشمس فإنه تناول شيئا وهذا يدل على ماذا أنه كان على أنه كان صلى الله عليه وسلم ينظر وكذلك حينما كان ينظر إلى الشعب فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه فأما إذا كان ذلك مما يلهي فإذا كان هناك يلهي مثل ما يصلي الإنسان أحيانا عند الحرم ويجد بعض الناس ي... هذا يشرب ماء وهذا يطوف وربما انشغل عن ذلك فأغمض عينيه لأجل استحضار الخشوع لأنه لو فتح عينيه ربما انشغل فإن اغمض العين حين إذن يكون أفضل هذا تقرير وبعض الفقهاء من مشايخنا قال تغمض العين ليس ثمة أفضل لأنه منهي عنه والذي يظهر والله علم هو اختيار ابن القيم لأن تغمض العين لم يصح في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإن النهي لا بد فيه من بيان لأن النهي لا بد فيه من بيان والبيان هو خطاب الشارع هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما ندبا وإما استح... وجوبا وإما كراهة وإما تحريما وأما أن نقول ذلك أن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنيدل ذلك الفعل على الاستحباب فأما إغماض العينين فإنها إذا كان ذلك ثمة شيء يلهي ويشغل فإن الأفضل أن يغمض عينيه لألا يذهب خشوعه وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميصة ذات أعلام فجعل ينظر إلى أعلامها فلما سلم قالوا اذهبوا بهذه الخميصة بخ... بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي والخميصة هي قالوا رقعة مربعة ذات أعلام وأما الانبجانية هي قطعة ساذجة ليس فيها شيء ليس فيها شيء وهي, وهي منصوف فدل ذلك على أن ما كان يلهي ينبغي أن الإنسان يزيله فإن كان يستطيع إزالته حال الصلاة مثل مصلى أشغله فأزاله أو غطرة لها ألوان خشي أن تشغله فيزيلها بما لا يبطل به صلاته فإن ذلك لا حرج لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب وعلى هذا فإن كان لا يستطيع فإنه يغمض عيني حتى لا يزيل أو لا يذهب خشوعه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن, أن الفقه رحمهم الله قالوا يكره الإقعاء في الصلاة يكره الإقعاء في الصلاة والإقعاء أيها الأخوة والأخوات اختلف العلماء في صورته وكذلك في حكمه ولعلنا نذكر الإقعاء الوارد القسم الأول إقعاء بأن يجعل رجلي مفروشتين ويجلس على عقبيه يعني لا ينصب, لا ينصب واحدة منهما بل يفرشهما ثم يجلس على إيش؟ عقبيه مثل أن يجلس هكذا ثم يجلس على عقبيه هكذا فيجعل عقبيه ليتهوا على عقبيه فهذا, فهذا نهى عنه الحنابلة فقالوا إن ذلك مكروه إن ذلك مكروه والذي يظهر والله عنه أنه ليس هناك حديث في هذا الباب ولكنهم قالوا إن إنه جاء النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب كما روى ذلك ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي قال لهم لا تقع في الصلاة لا تقع في الصلاة والحديث في سندي ضعف فإن في سنده الحارث الأعور عن علي والحارث الأعور ضعيف والذي يظهر والله أعلم أن جميع الأحاديث الوالدة في الإقعاء في النهي عن الإقعاء الذي يظهر والله أعلم أنه فيها ضعف من ذلك حديث علي عند ابن ماجة وكذلك حديث أبي هريرة فإن في سنده شريك القاضي عن يزيد ابن أبي زياد وشريك القاضي عندما تولى القضاء اختلط بأخره وكذلك يزيد ابن أبي زياد فهو ضعيف وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن أحاديث النهي عن الإقعاء في سندها ما حالها في سندها ضعف ولهذا نقول إن كان الإقعاء كحالة البهيم البهيمة أو الحيوان فهذا منهي عنه لأن الأصل أن المسلم لا يجز له أن يتشبه بالحيوان وقد جاء حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وهذا الحديث كما قلت أن في سنده شريك القاضي ويزيد بن أبي زياد ولكنه منهي أن المسلم منهي أن يتشبه بالحيوان ثم إنه لو صح فإن الأقرب تفسيره كما قال القاسم النسلام وهو أبو عبيد صاحب غريب الحديث فإنه معناه وهو النوع الثاني أن يجلس على اليتي وينصب قدميه يعني يقول هكذا منذ الكلب هكذا إليته يجلس عليها وينصب رجليه هكذا فهذا منهي عنه لماذا لأن هذا ليس هي الجلسة المشروعة وهذا فيه تشبه بالحيوان فلو لم يأتي حديث بنصه في الصلاة فهو منهي عنه لأن المسلم منهي أن يتشبه بماذا بالحيوان وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع كما سوف يأتي فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع في صلاته حال سجوده مثل السبع دل ذلك على أن ما يفعله حال الجلوس مثل الحيوان منهي عنه وعلى هذا فإننا نقول إن جميع الحديث الوالد في النهي عن الإقعاء وإن كانت ضعيفة ولكن إذا كان الإقعاء صورته صورة إقعاء الحيوان فإنه ممنوع. فإنه ممنوع ومن ذلك هي جلسة الحيوان وقد جاء في حديث عائشة هو أن نهار صلى الله عليه وسلم عن عقبة كعقبة الشيطان وبعضهم يقول ان عقبة الشيطان مثل جلسة الكلب وبعضهم يقول خلاف ذلك فنقول ان الإقعى جاء من افتراش الرجلين والجلس على العقبين كما عند الحنابلة وقلنا أن الذي يظهر والله عنه أن هذه ليس فيها كراها وإن كان الأفضل تركها لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أنه يز... كان صلى الله عليه وسلم يجلس في كل ركعتين يجلس على اليسرى أو قال يفرش اليسرى وينصب اليمنى فإذا ترك فقد ترك السنة الصورة الثانية أن يجلس كإقعاء الكلب بأن يجلس على إليتيه وينصب لجليه وهذا منهي عنه وإن كان الحديث في سند ضعف لكن الإنسان مأمور أن لا يتشبه بالحيوان فهو قد خالف السنة في طريقة الجلوس وشابه الحيوان والإنسان مأمور أن لا يتشبه بالحيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بصاط الكلب وقد قال الله تعالى إن أنكر أصواتي لصوت الحمير الصورة الثالثة هو أن ينصب رجليه ينصب رجليه ويجس على عقبيه ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة الصورة الأولى هو أن يفرش والصورة الثالثة أن ينصد فهذه الصورة منعها مالك رحمه الله منعها مالك والراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة وهو أنه لا بأس أن تفعل في بين السجدتين لا بأس أن تفعل أحيانا بين السجدتين ولهذا روى مسلم في صحيح من حديث طاوس قال سأل ابن عباس عن الإقعاء في الصلاة قال سنة قال فقلنا لا نراه جفاء بالرجل وفي رواية جفاء بالرجل أو قراءة كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبدالبر قال سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقد روى البيهقي بسند صحيح عن طاوس أنه قال رأيت بن عباس رأيت بن عمر وابن عباس يقعيان في الصلاة بين السجدتين وهذا يدل على أن الإقعاء بين السجدتين أحيانا وهو أن ينصب رجليه ويجلس على إليتيه أحيانا لا حرج وإنما قلنا أحيانا لأنه جاء في حديث عائشة عند مسلم أنه كان يفرش اليسراء وينصب فدل ذلك على أن هذا يفعله أحيانا ويفعله هذا أحيانا وأما في التشهد الأول والتشهد الثاني فإن السنة أن يتورك إذا كان ذلك في صلاة فيها تشهدان ويسلم في الاخر وفي التشهد الثاني فيه سلام فإنه يتورك وأما إذا لم يكن فيه تشهدان فإنه يفرش رجله اليسرى وينصف رجله اليمنى كما قلنا في هذا والله تبارك وتعالى اعلى وأعلم هذه صور وبعضهم زاد صورة أخرى ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست واردة في هذا وإن كان بعضهم يفسرها وهي أن يجلس يفرش رجريه ويجلس على اليتيب الأرض يعني يجلس هكذا فهذا ذكر بعض الفقهاء ولكن الذي يظهر والله علم أن هذا نقول ترك أفضل لأن السنة في الجلوس ولكن لا يلزم من ترك السنة فعل المكروه. لا يلزم من ترك السنة فعل المكروه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل التي ذكرها أهل العلم هو افتراش وذراعي هو افتراش حال السجود فإن الإنسان ينهى عن أن يفترش ذراعي افتراش السبع فقد روى البخاري ومسلم الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفرش ولا يفرش أحدكم ذراعيه ولا يبسط أحدكم ذراعيا بساط الكلب ولكن يجوز أحيانا إذا طال القيام عفوا ولكن يجوز إذا طال السجود أن يعتمد على الركب ما صورتها يعني وهو ساجد يضع على ركبة هكذا إذا طال السجود فإن أهل السنة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابه شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول, القن... طول السجود فقال استعينوا بالركب وهذا الحديث قابل للتحسين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وإن كان بعض المتقدمين من يتكلم فيه كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله ولكن الذي يظهر أن السناده لا بأس به أن إسناده لا بأس به والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أيها الإخوة أنه, أنه لا ينبغي للإنسان أن يعبث ومن العبث بالغطرة أو العبث بالعمامة أو العبث بالثوم فإن الإنسان مأمور أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى حال القيام أو إذا كان راكعا أن يقبض بيديه على ركبتيه كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص إن أمرنا أن نضع أيدينا على ركبنا ونهينا عن التطبيق وكذلك إذا كان حال سجوده لا ينبغي له أن يرفع كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وإذا كان بين السجدتين كما جاء عند أهل السنة من حديث ابن عمر أنه كان يجعل يرجل كفه اليسرى على فخذ اليسرى وكفه اليمنى على فخذ اليمنى وإذا وعلى هذا فإنه من الخطأ أن يعبث الإنسان بغترته أو بأنفه أو بشعره فإن ذلك منهي وعلى الأسف الشديد أيها الإخوة فإن كثيرا من المصلين إذا صلى فإنه يعبث في صلاته ولهذا جاء عند البخاري من حديث حذيفة عفوا وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه بسند جيد أنه عند البخاري أنه رأى رجلا لا يحسن صلاته فقاله منذ كم وأنت تصلي على هذا قال منذ كذا وكذا قال لو ميت, ميت على غير الفطرة وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى وهو يعبث في صلاته فإن عبثه ينقسم إلى قسمه القسم الاول العبث العبث الطويل الدائم بحيث من لو لا يظنه في صلاه فهذا مبطل للصلاه فهذا مبطل للصلاه القسم الاول ان يعبث ان يعبث عبثا طويلا من غير تفريق بحيث لو راه احد لم يظن انه في صلاه فهذا مبطل لصلاته هذا مبطل لصلاته واما القسم الثاني وهو أن يتحرك أن يتحرك مثل أن يمسح جبهته أو أن يعبث بأنفه فهذا مكروه, فهذا مكروه ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أهل السنة من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه, فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه فهذا نهي على أن يمس الحصى ولو ربما كان ذلك في حاجة وقد جاء حديث في الصحيحين من حديث معيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس الحسى وأنت في الصلاة فإن كنت لابد فاعلا فواحدة ولهذا ذهب الحنابل إلى أنه لا بأس أن يمس الحسى مرة واحدة وأما إذا كان دائما في كل صلاة يمسح فهذا مكروه والله أعلم فهذا مكروه والله أعلم لأن الرحمة تواجهه ولا يدري الإنسان فإن جاء في بعض الروايات أن الحصى يتزاحمنا ويزدلفنا لاجل أن يصبنا جبهة المسلم وهذا وإن كان في سندي بعض الضعف لكن يدل على أن النهي إنما كان لأجل الحكمة والله أعلم وقد ذكر ابن مسعود بسند جيد أنه قال من الجفاء مسوا مسح الجبهة فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان حار الصلاة إذا صلى على رمل أنه في كل سجود يمس جبهته ليمسح الغبار فهذا ليس من السنة ومن أيضا ليس من السنة أن يكثر مسح الحصى أو مسح الرمل في كل سجدة فهذا مكروه والله تبارك وتعالى أعلم فإن كان لابد فاعلاً فواحدة. إذن العبث ينقسم إلى قسمين القسم الأول مبطل والقسم الثاني مكروه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أنه يكثر عند الناس رواية حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة لو خشع قلبه هذا لخشع الجوارحه فهذا حديث ضعيف جاء مرفوع وجاء موقوفا أو منقطعا على سعيد بن المسيب والحديث لا يصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والحديث لا يصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن بعض المصلين أحيانا يتخصر في صلاته يقول يضع كفيه على خاصرته وهذا منهي عنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختصر الرجل في الصلاة وقد ذكر أختلف أهل العلم في العلة من ذلك فجاء عند من خزيمة من حديث أبي هريرة أن الاختصار راحة أهل النار أن الاختصار راحة أهل النار يعني أنهل النار الذين يعذبون كانوا إذا أرادوا أن يرتاحوا من شدة العذاب يضع الواحد منهم يديه على خسرته فكان النهي لأجل هذا والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وإسناده لا بأس به وقد جاءت حكمة أخرى كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النهي إنما كان لأجل تشبهم بالشيطان وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة أن ذلك لأجل فعل اليهود ولا حرج أن يكون الحكمة لهذه الأشياء كلها ففي أهل النار يصنعون والشياطين يتشبه بهم أهل اليهود دائما في عباداتهم والله المستعان ومن المسائل أيضا كثرة التروح فإن جماهير أهل العلم كاره أن يتروح الإنسان في صلاته ومعنى التروح أن يأخذ شيئا ككتاب أو قطعة كرتون أو ملحفة فيتلحف بها يعني يتروح ومن ذلك ما يفعل بعض الإخوة إذا أراد صليا يقول هكذا فهذا, فهذا الفعل مكروه إلا لحاجة إلا لحاجة كما هو مذب الإمام أحمد قال أحمد رحمه الله قال فإن المصلي عند شدة الحر يسجد على ثوبه وإذا لم يكن ثمة حاجة فلا يسجد فإذا كان محتاجا إلى ذلك ويتذمر وربما ذهب خشوعه فلا حرج أن يصنع شيئا لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الكثرة لأن الكثرة الحركة الدائمة من غير تفريق عرفا بحيث لو رآه الرائي لظن أنه في خارج الصلاة أنها تبطل الصلاة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن بعض أهل العلم ذكر أن فرقعة الأصابع مكروهة ومعنى فرقعة الأصابع يعني غمز الأصابع اليدين والرجلين بحيث يحدث لهما, يحدث لهما صوت فهذا منهي عنه ولنعلم أن فرقعة الأصابع أو حديث فرقعة الأصابع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الذي جاء فيه في فرقات الأصابع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود ولا يصح ولا يصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا تشبيك الأصابع تشبيك الأصابع فتشبيك الأصابع ان كان خارج الصلاة فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به وقد جاء عند البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى لها سائر الجسد بالحمى والسار وشبك بين أصابعه وقد جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وأما سواء كان أقول, أقول وسواء كان ذلك للخروج إلى المسجد أو وهو ينتظر الصلاة فإن الحديث الوارد في أن الإنسان إذا خرج من بيته فلا يشبك أن بين أصابعه جاء من ثلاث طرق من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث أبي هريرة والراجح والله أعلم أن جميع هذه الأحاديث رواية ضعيفة أن جميع هذه الحديث ضعيفة فإن أحاديثها فيها مجاهيل ومضطربة فيها مجاهيل ومضطربة فأما حديث أبي سعيد ففيه رجل ضعيف وحديث أبي هريرة ففيه أيضا ضعيف ومجهول وحديث كاعب بن عجرة مع ضعفه فإنه حديث مضطرب فإنه مع ضعفه فإنه حديث مضطرب ولهذا اشار الإمام البخاري رحمه الله باب التشبيكي في الصلاة أو أفوا قال باب التشبيك في المسجد وذكر حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال الحافظ ابن رجب رحم الله وفي هذا إشارة عند البخاري إلى أنه يضعف كل الأحاديث الواردة في التشبيك فإن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ولكن الحديث ضعيف هذا الحال قسم الأول وهو التشبيك خارج الصلاة سواء وهو يذهب إليها أو وهو ينتظرها القسم الثاني التشبيك وهو في الصلاة فالذي يظهر والله وعلم هو مذهب جماهير للعلم على أن ذلك مكروه لأن الإنسان إذا فعل هذا فقد خالف, السنة. فقد خالف السنة من وجهين الوجه الأول أن السنة في وضع اليدين إن كان حال القيام فهي معلومة وهو إما أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى وإما أن يسدلهما إذا كان قد رفعه رأسه من الركوع لأننا قلنا أنه جائز هذا وهذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإما أن يكون حال الجلوس أو حال السجود ومعلوم وضعهما وطريقة وضعهما فإن شبك فإن ذلك قد خالف السنة ثانيا كما أشار إلى ذلك الخطابي وغيره أن مشبك الأصابع يحدث له اضطراب فإن الغالب أن ينسان لا يشبك إلا وهو مهموم مغموم ويفكر في أمر مهم ومن المعلوم أن الصلاة إن للصلاة لشغلة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن في الصلاة لشغلة وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يشبك حال الصلاة وهذا يدل على الكراهة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن أهل العلم ذكروا أنه لأنه يكره للإنسان أن يصلي وهو حاق وهو إيش؟ حاقن ومعنى الحاق هو, هو احتباس البول وأما الحاقب هو احتباس الغائط وكل هذين الأمرين مكروه للإنسان سواء كان قد حبس الريح أو حبس البول أو حبس الغائط كل ذلك مكروه وهذا مذهب الأئمة الأربعة على أن من صلى وهو حاق فإن صلاته صحيحة مع الكراهة هذا مذهب من؟ جماهير أهل العلم وحكى بعضهم الإجماع على ذلك والواقع أن ابن حزم رحمه الله خالف في ذلك فإنه قال من صلى وهو حاق فإن صلاته باطلة كما جاء في الصحيحين من حديث آئشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه إيش؟ ولا وهو يدافعه الأخبثان وهذا يدل على ماذا يدل على النهي وإننا وإنما قلنا بأن الصلاة صحيحة فإنه لو صلى فإن هذا النهي خارج ما هي العبادة وقد أدى أركانها وواجباتها فإن ذلك لا تبطل الصلاة به خلافا لابن حزم على ظاهريته المعروفة والمعتادة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا يدخل في الحاقب وكذلك الذي يحبس الريح فإنه يدخل في هذا الأمر وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله كلام أهل العلم إذا كان الإنسان وهو حاق فأيهما أفضل أن يصلي وهو حاق أم يقضي حاجته ويصلي بتيمم فيما لو كان ليس عندهما فإن بعض الناس أيها الإخوة والأخوات كثيرون هم الذين يصلون وهم حاقنون خوفا من برد أو خوفا من شيء أو لا يريدون أن يتوضعوا فيقول للم... ل... ل... إذا كانوا في برد صلبنا بسرعة وهو حاق وهذا مكروه فإن الصلاة من غير انشغال أفضل من الصلاة التي فيها انشغال ناهيك عن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نها ان يصلي الرجل وهو إيش حاقا كما في الصحيحي من حديثي كما في الصحيحي البخاري من حديثي عائشة رضي الله عنها وهذا يدل أيها الإخوة على أمر مهم وهو أن الإنسان ينبغي إذا أتى المسجد أو أراد أن يصلي ألا ينشغل ومن المؤسف حقا أنك تجد بعض الناس يعبث في جواله قبل الصلاة فما ان يركع الإمام إلا ويضع جواله في جيبه وربما صلى وهو مشغول ذهنه في تراتيب الإجابات أو في الردود والتعقبات وهذا بلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في صلاته إلا وهو خاشع ولهذا سوف نذكر مسألة حضرة الطعام فإن ابن عباس رضي الله عنه قال للرجل وكان يريد أن يقيم الصلاة المؤذن وهما في التنور شواء فقال لا لا تقيم الصلاة فإننا لا نريد أن نصلي وفي أنفسنا منه شيء وهذا يدل على أن إنسان لا ينبغي أن يدخل في الصلاة وفي نفسه شيء من تعلق الدنيا لأنه قد ينشغل باله ويكثر خواطره ولهذا نقول أن الحاقن مكروه أن يصلي ومن المسائل أيضا مثل الحاقن هو مسألة أن يصلي وهو بحضرة طعام أن يصلي وهو بحضرة طعام فإن الصلاة بحضرة طعام مكروها هذا قول عامة للعلم خلافا لابن حزم الذي قال بأن الصلاة لا تصح ومعنى بحضرة طعام يعني طعام حاضر وأما إذا كان الطعام ليس بحاضرا ليس بحاضر فإنه يصلي ولهذا قال الصلاة لا صلاة بحضرة طعام إذن الطعام حاضر الأمر الثاني الأمر الثاني أن تتوق نفسه إلى الأكل فإن كانت نفسه لا تتوق إلى الأكل فإنه والله أعلم لا يكرى أن, أن يصلي الأمر الثالث أن لا يمنع من أكله شرعا فإن الصائم مثلا فإن الصائم لو قدم إليه الطعام وهو بحضرته فإنه يصلي لأنه غير مخاطب بهذا الأمر لأنه وإن تاقت نفسه لذلك لكنه ممنوع منه شرعا وبعضهم قال حتى ولو كان الطعام حارا فإنه لا يصلي والراجح أنه لو كان الطعام حارا يأكل وينتظره لأنه تنشغل نفسه بذلك خلافا للحنابلة فإن ابن عباس وأبا هريرة كان يأكلان الطعام وشواء في التنور فأراد المؤذن أن يقيم فقال ابن عباس لا تقم وفي نفوسنا منه شيء وفي نفوسنا منه شيء فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر صلاته وإذا أراد أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينشغل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن بعض للعلم العلم كره تكرار الفاتحة ماذا؟ كره تكرار الفاتحة إذا قرأها مرة قالوا يقرأ له أن يقرأ مرة ثانية قالوا لأن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في, في الظهر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة فدل ذلك على أنه من هدي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الفاتحة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما في الصحيحين وفي حديث مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فقالوا إن هذا مكروه ولا شك أن هذا الحديث لو صاح... لو ان هذا لو طبق على هذه المسألة لقلنا انه محرم لقلنا أنه محرم ولكن الذي يظهر والله اعلم أن ذلك مكروه ولهذا ذهب مالك إلى أن تكرار الفاتحه محرم لهذا الحديث والذي يظهر والله اعلم كما هو مذهب الشافعي واختيار ابي العلاء وكما بعض المحققين هو أن الانسان إذا أعاد الفاتح مرة ثانية فإن كان لحاجة فلا حرج وإن كان لغير حاجة فمكروه لأن هذا ليس من هده صلى الله عليه وسلم ولهذا من أمثلة الحاجة فيما لو صلى الجهرية سرة فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة جهرة فسبحوا به وقد قرأ كامل السورة أو بعضها فلا حرج أن يعيدها وهو قد رفع بذلك صوته فيكون قد أعاد الفاتحة لم يعدها؟ أعادها ولكن أعادها بطريقة شرعية لأن السنة أن يرفع وصوته بالقراءة حال حال الصلاة الجهرية والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن بعضها للعلم قالوا يكره أن يقرأ الإنسان أواخر السور يكره أن يقرى الإنسان أو آخر السور كما ذكر ذلك بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة والذي يظهر والله وعلم أن ذلك لا كراهة في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فقرأ فلم يقل صلى الله عليه وسلم اقرأ آخر الصور أو أول الصور فإنه أطلق عليه الصلاة والسلام والحديث سناده جيد كما في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيح في صلاته ومما يدل على ذلك أيضا ما روه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة في سنة الفجر في الركعة الأولى قوله تعالى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 البقرة وفي الركعة الثانية في سورة العمران كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فدل ذلك على أن قراءة بعض الآيات من غير كمال السورة لا حرج في ذلك وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقرأ سورة الطور في سنة الفجر في صلاة المغرب ومن المعلوم أنه يقرأها في ركعتين وكذلك حديث أم الفضل عند ابن عباس أنها قالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة يعني المرسلات هي آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما في المغرب وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما وعلى هذا فلا حرج في ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أنه يمنع الإنسان المار بين يديه فإن المار بين يديه يجب ينبغي للإنسان أن يمنعه وقد اختلف العلماء في حكم المنع والدليل على أولا الدليل على المن فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره في صلاته إذا صلى أحدكم إلى, إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنع فإنابى فليقاتل هذا رواية أبي سعيد وفي, رواية وفي حديث مسلم عند ابن عمر فإنما فإن معه القريم وفي رواية المسلم فإن معه القرير فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يمنعه وقد اختلف أهل العلم في حكم المنع فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن ذلك من باب الاستحباب أن ذلك من باب الاستحباب والذي يظهر والله أعلم هو إن كان صلاة فريضة إن كان صلاة فريضة فإنه إن كانت امرأة أو كلب أسود أو حمار فإنه يجب عليه أن يمنعه وكذلك إن كان مصلي فإن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فال... فليمنعه فإن فليقاتله فهذا يدل على ماذا؟ على الأمر وهذا المقاتلة دليل على ماذا دليل على أهمية أن يمنع الإنسان وخاصة إذا كان ذلك سوف يبطل صلاته عند أهل العلم كما في مسألة مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار كما سوف يأتي خلاف ذلك القسم الثاني إذا كان ذلك في التطوع فإننا نقول أيضا يكره له ذلك لم نقل بالحرمة لأن بطلان الصلاة لو إنسان أراد أن يقطع صلاته النافرة ما حكمه؟ اختلف العلماء على التحريم وعلى الكراهة وعلى الجواز والراجح هو الكراهة وأما حديث ولا تبتلوا أعمالكم فهذا إنما هو مقصود به الشرك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذا معنى المار بين يديه ومن المسائل أيضا فإنه يستحب للإنسان أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يجعل بين مثل مؤخرة الرحل فهذا على سبيل استحباب كما هو مذهب عامة الفقهاء بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك وخالف في ذلك أحمد في رواية وابن حبيب من المالكية والشوكاني وابن خزيمة فقالوا بأن السطرة واجبة والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن السطرة ليست بواجبة أن السطرة ليست بواجبة أولا لأن السترة لا يسالها علاقة بما هي الصلاة وإنما هي من مكملاتها ومما يدل على ذلك وهو أحسن دليل على وأقوى دليل على أنه ليس بواجب ما رواه مسلم في صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يدي مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يدي وجه الدلالة أن الصحابة كانوا معتاد عندهم أن يصلوا من غيره سترة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك ولكنه قال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مره بين يديه فهذا يدل على أن النهي والأمر ليس للوجوب هذا هو الراجح وأما حديث البخاري عند ابن عباس أقبلت على حمار أتان فمررت بين يدي الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار وهذا من أقوى ما استدل به بعض أهل العلم على أن السترة ليست بواجبة لكن هذا ليس ظاهرا. في عدم السترة لأنه كونه يصلي إلى غير جدار دليل على أنه ليس ثمة جدار ولكن ليس فيه ما يدل على السترة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة إذا أراد أن يخرج فإنه يأخذ بالعنزة وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه يقول ابن عمر ومن ثم اتخذها الأمراء وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يصلي إلى جدار ليس معنا أن لا يصلي إلى سترة ولكن حديث طلحة يدل على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب هذا هو مذهب جماهيره للعلم وهو مذهب الأمة الأربعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أما الحديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير شيء كما في حديث الفضل ابن عباس فإن في سنده ضعف فإن في سنده ضعف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لعل في هذا كفاية والإخوة يقولون ان الوقت قد أزف وقد اقترب ولعلنا إن شاء الله والإخوة والأخوات نكمل في درس سابق بعض هذه المسائل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد